وَاتَّقُ الللهه إِ اللهَّه الله شَدزُ الععقاب حُرْدمَ عَلَكُم الْ المَيتَة وَدَّمُ وَلَحمُ الْ خزير وَماءُهَِّ لِغَيْر اللَّهِ بِه وَْمُن خَلِقَة وَالمَوقُذَةُ وَْمُتَرَدَّةُ وََّ قحَة وَمَا أَكَلَ السَّبُرع إِللاا ماذاَكَيتُم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 119. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 110. وإن كنتم جنبا فاتطهروا وَإِن كُنتُم مّضَاءَ أَوْ على ثَغْرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ, فلم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 111. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 112. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 113. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا 114. وقال الله إني معكم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 111. جنات مِنْ من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 112. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 أَأَنتَ تَقُولُ مَا جَاءَ أَلاَ مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِير فَقد جَاءَ كُبَشيرٌ وَنَذِير وَاللهُ عَلى كُل شَيءٍ قَديد وَإِذ قَالَ مُوسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذكُروا نِعمتَ اللهِ عَلَيكُم إِذ جَعَلَ فيكُم أَنبياءَ وَجَعَلَكُم ملوكاً وَجَعَلَكُم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أجباركم فتنقلبوا خاسرين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 119. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض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 119. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا 110. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 111. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله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 والرضبانيون والاحبار بما استحفظه من كتاب الله بما استحفظه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا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 اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَبْتَغِ مِنكُمْ عن دِينَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ 119. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فِي يجاهدون في وَلَا الله ولا يخافون ذَلِكَ تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 يا أيهَ الذيينَ آممَنُوا لا تَتَّقِذ الذيينَ التَّخَذ دينَكُمْ هزَُ وَلَبًا مِنَ الذي نَأَوتُ الكتاباب مِنَ الذي نَأوتُ الكِتابَ مَِا قَبلِكُم وَْكُّى رألَ وَاتَّقُ اللهه إمكُ تُم مُؤمِنين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 إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَ الطَّائِفِينَ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِندَ اللَّهِ مَنَّعَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ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 119. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 110. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَريِقًا كَذَّبُوا وَفَريِقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ اتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ ضَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم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 ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 119. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 110. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان, من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 129. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 120. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عذاب أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هَذَا يَنبَالِغُ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيذُوقَ وبال أمره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 119. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 110. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُ أَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومانَ لِمَقَامِهِمَا فَآخَرَانِ يَقُومانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا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 119. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمِنُوا بِي بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 110. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من قالَا تَّقُ اللهَّه إِ كُنْ تُم مُؤمِنين قالوا نُريد أنكُ مِنْهَا وَتَطُمَ إِ بُوبُنَا وَنَعَمَ آ قدَدْ صَدقُتنَا وَنَعلمَ آ قَدْ صَدَقتَناَا وَنَكُونَ عَلَيهَا مِن الشَّهِدين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 111. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 112. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 124. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 125. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 126. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم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 119. وهو على كل شيء قدير